ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحذنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحذنك قولهم